Bismillahirrahmanirrahim Ya الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <سؤال> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ Inna die Allah yahkum ma yurid Ya ayuhya al-lazhin aamanu La tuhillu shakaira Allah Wa la shahra al-haram Wa la al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 Hormat <سؤال> عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والموقضة والمتردية والنطحة وَالْحَرْمَةُ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 Al-Yawm Aku melatukum dina Kum wa Atnamtu Alaykum Nigmati wa Raziyukum Al-Islam Dina. Fman Yturfi Makhmatsin Ghr Mutejan fil Ithmi.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 فَكُلْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ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 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم انحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى الله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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأ كفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخل أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا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 ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ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 Ya ahla al-kitab, Qad jaaakum rasuluna yubaynul-kum, Ala fatrat min rusul, An taqulu ma jaaana min bishiru, Ala nizir, بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيها طَغَا مَا جَبَّارِين وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا داخلون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 وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ بَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِن بَسَقْ إِلَيَّ <سؤال> يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ Abi ifmi wa ifmik, fatakon min ashabin nahr, wathalik jaza al zallimin. Fawwagt lahunafsuhu, qatla achihi, fakatlahu, fakubah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 Min ajal zalka kita bnaaalaa bni Israel anhu mau qtaa nafsaan bghir nafsaan atau fasaad fil ardh fak anma qtaa nnaa s jamiaa waa man ahiyaah احْيَاناَسَجَمِيعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ Innam jaza'ul-lathin yuhabibun Allah wa rasuluh, wya'ssaun fil-ard fasadan, ayi yuqattaluh, ayu yusallubu, ayu tuqat'qa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 Yudzoon ayi, yahruju min al-nar, wa ma hum bi khairiin minha, walhum عذابهم مقيم. Wa as-salik wa as-salikah, fakul ta'ul aidiyahum al Allah aziz hakim, fana taba min bade zulmihi wa aslaha, fa inna Allah yatubu alihi. Inna Allah gafur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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 Wahai yang tidak mahu menghadapi kesesakan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Orang-orang yang tidak mahu menghadapi kesesakan, tidak akan mendapatkan apa-apa dari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 Inna Allah yubul muqsitin, wa kifah yuhkimunak wahdahum at-tawratu fiha hukm thumma yetwollon min bagd dzalik, wa maa ulaik bil mu'minin. In.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 فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ فَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها Walau Sha Allah لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِلِّ يَبْلُوَكُمْ فِيمَا أَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَأْرُجُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Qul ya ahla al kitab haltaqumun minna illa an amana billahi wa ma unzil ilayna wa ma unzil min qablu wa an akhbar kum fasikun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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا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 Walau anahal al-Kita' baimanu wa taqolakfirna anhum syi'atim, waladqolna hum jannah naim. Walau anhum aqam al-Tawrat wal-Injil wa ma azal ilayhimil-Rabbhim, laakalumin faqhim min tahti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 Inna Allahu la yahdi al qomal kaafirin. Qul ya ahla al kitab, lasmu ala shayin hatta tuqim al toraat wal injil wa ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قطيعا و كفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 كل ما جاءهم عصول بما لا تهوا أنفسهم فريق كذبون وفريق يقتلون.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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 نزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 Inna Allah la yuhibu almu'atadin Wakulu mima razakakumu Allah halalaan toyiba Wattaku Allah al-lazhi an-tum bihi mu'minun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 Innama yurid syaitan, waei yuqab binakum al-ada'at wal-baghda'ah fil-khamr wal-maysir, wya-cuddakum an-zikriillahi wa'an-nissalaah. Fahal an tum ntahun? wa atiyulillah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 فاتقوا الله يا أول الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسئكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عقل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.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 Mara'na azal علينا maa'idah min al-sama'i. Taku'ulana aida li awalina wa akhirina wa ayaatunni. Warzukuna wa anta khairul razziqin. ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأم